يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَنَ يَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّقَى إِلَى رَبِّهِ مَآبًا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 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى أهربه بالوادي المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طرى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراض الآية الكبرى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 وأرطش ليلها وأخرج ضحانا والأرض بعد ذلك دحانا أخرج منها ماءها ومرعانا والجبال أرسانا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى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 فيما أنت من ذكرانا إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو بحانا بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من اسكرنا فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنك تذكره فمن شاء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 فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا نتاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفه المضئ من اخي وامي وابي وصاحبته وبني لكل من من يوم اذن شانوي يمني قلوب يوم اذن مسفره ضاحكه مستبشره يومئذ عليها غمره ترهط باقه اولىك هم الكفره الفدره بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار نطلت وإذا المشوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المرودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت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 فلا يظن أولئك أنهم مبغوشون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجان لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين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 قُمْ بِأَنَّهُمْ لَصَالُو الْغَمِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ لَضَاعٍ فِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَنْتَ بِمَا يَقُولُونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَذْرَارَ لَفِي نعيم. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيط مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاده من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إِنَّ الَّذِينَ أَدْرَكُوهُمْ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا نَرَوْا بِهِمْ يَتَوَمْتُونَ وَإِذًا تَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُ فَرِيقٍ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا كَلَاؤُ إِلَى وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فلسوا إذا الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت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 وينقرب إلى أهله مسعورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو شبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسعورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا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 إلا الذين آمنوا وعدلوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود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 إنه هو يبدئ ويعيد وهو الوفور الودود ذو العرش المجيد فعاد لما يجيد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفور بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَةَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ قَوٍّ فَصٍّ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلكم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى سنطرئك فلا تنسى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 قدوه يومئذ خاشرة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضيع لا يسمن ولا يؤني من دوع قدوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواه مغضوعة وممارك مصفوفة وزرابي مبثوسة أفلا ينظرون إلى الإبر كيف خلقت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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقر أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي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 أَيَحْسَبُونَ أَلَمْ يَرَوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا لَمْ يَكُنْ شَيْئًا فَجَعَلْنَاهُ كَيْلًا وَرِزْقًا وَزَيَّنَّا لَهُ بَصَرًا فَقَالُوا هَذَا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا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 وما يبني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تنظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كَذَّبَ وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتذكى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 فَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِمَّةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا, مع العسر يسرا فإذا فررت فانصب وإلى ربك فاررب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وَهَذَا الْبَلَدِ الأمين لَطَغَى قَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَطْوِئِمٍ ثُمَّ أَدْرَكْنَا وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالْآخِرَةِ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 تنزل الملائكة وهوش فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفدر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم فتين حتى تأتيهم البينة.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 وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نارد أن مخالبين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية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 أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَذَكِّرْ بِالْحِكْمَةِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعن المنفوش فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرى كمالية نار حانية بسم الله الرحمن الرحيم الاكن تكاثر حتى سرت المقابر كلا سوف تلمون ثم كلا سوف تلمون كلا لم تعلمون العلم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترون عينا ثم لا تسالون يوم عيد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 يحسب أن ما له أخلده كلا لنبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المؤقدة التي تطلع على الأفكدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم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 إلى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم فرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم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 إن نشأته هو الابتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد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 تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وانرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يرد ولم يؤولد وَلَمْ يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر راسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد